بسم الله الرحمن الرحيم يسعد اخوانكم في شركة شوش للانتاج والتوزيع بالقاهرة ان يقدموا لكم نونية القحطان يا منزل الايات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى وعصم به قلبي من الشيطان نونية القحطان ولا اذكرنك قائما او قاعدا ولا اشكرنك سائر الاحيان نونية القحطان وحياتنا في القبر بعد مماتنا حقا ويسألنا به الملكان نونية القحطان والكتب يومئذ انتطاير فيه الورى بشماء للأيدي وبالأيمان نونية القحطان كبر هديت على الجنائز أربعا واسألها بالعفو والغفران نونية القحطان قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان نونية القحطان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمراء نونية القحطان أحسن صلاتك راكعا أو ساجدا بتطمن وترفق وتداني نونية القحطان لا تنتهب مالا ليتاما ظالما وادعي الربا فكلاهما فسطاني نونية القحطان واصل ذوي الأرحام منك وإن جفوا فوصالهم خير من الهجران نونية القحطان محسنا فيما استطعت فربما تجزان الإحسان بالإحسان نونية القحطان وأنا المحب لأهل سنة أحمد وأنا الأديب الشاعر القحطاني نونية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحمة الإله صداك يا قحطاني نونية القحطان باسم القارئ ياسر سلامة يا محفوظ رحم الله صدقك يا محفوظ يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى وعصم به قلبي من الشيطان يسر به أمري وأقض مآربي وأجر به جسدي من النيران احطط به وزري وأخلص نيتي واشدد به أزري وأصلح شاني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 أسهر به ليلي وأضمج وارحي أسبل بفيض دموعها أجفاني أمزجه يا ربي بلحمه مع دمي ووسل به قلبي من الأضواني أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيماني أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن أنت الذي أطعمتني وسفيتني من غير كسب يد ولا دكاني وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحساني أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلاني وزرات لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحناني ونشرت لي في العالمين محاسنا وسثرت عن أبصارهم عصياني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 لاحقّ حكمك التي آتيتني حتى شددت بنورها برهان لا جنتبتني من رضوك معونَة حتى تُ قوي أييدها إمانيلوسببحك مكرة اشية ولا تخذ منك في الّجاءركي. ولا اذكرنك قائما او قاعدا ولا اشكرنك سائر الاحياني ولا اكتم نان البريه خلتي ولا اشكو انك اليك جهد زماني ولا اقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلان ولا أحس من عني الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني ولا أجعل النري ضواك أكبر همتي ولا من الهوى شيطاني ولا أكسو العيوب نفسي بالتقى ولا أقبض غنان عن الفجور عناني ولامن عن النفس عن شهواتها ولا جعل للزهد من اعواني ولاتلنوا حروف وحيك في الدجا ولا احرق النب نوره شيطاني انت الذي يا ربي قلت حروفه ووصفته بالوعظ والتبيان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 نادى بصوت حين كلم عبده موسى فأسمعه بلا كتمان وكذا ينادي في القيامة ربنا جهرا فيسمع صوته الثقلان أن يا عبادي أنصطوا لي واسمعوا قول الإله المالك الدياني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 وكلامه القرآن أنزل آيه وحيا على المبعوث من عدناني صلى عليه الله خير صلاته ما لاح في فلكيهما القمراني هو جاء بالقرآن من عند الذي لا تعتريه نوائغ الحدثاني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 من كان يزعم أن يباري نظمه ويراه مثل الشعر والهذيان فليأت منه بصورة أو آية فإذا رأى النظمين يشتبهاني فلينفرد باسم الألوهة وليكن رب البرية وليقول سبحاني فإذا تناقض نظمه فليلبسا ثوبا نقيصة صاغرا بهواني أو فليقر بأنه تنزيل من سماه في نص الكتاب مثاني لا ريب فيه بأنه تنزيل هو بداية التنزيل في رمضاني اللَّهُ فَصَّلَهُ وَأَحْكَمَ آيَهُ وَتَلَاهُ تَنزِيلًا بِلَا أَلْحَانِ هو قوله وكلامه وخطابه بفصاحة وبلاغة وبيان هو حكمه هو علمه هو وصراطه الهادي إلى الرضوان جَمَعَ الْعُلُومَ دَقِيقَهَا وَجَلِيلَهَا فَبِهِ يَصُولُ الْعَالِمُ الرَّبَّانِي قَصَصٌ على خَيْرِ الْبَرِيَّةِ قَصَّهُ رَبِّي فَأَحْسَنَ أَيَّمَا إِحْسَانٍ وَأَبَانَ فِيهِ حَلَالَهُ وَحَرَامَهُ وَنَهَى عَنِ الْآثَامِ وَالْعِصْيَانِ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 لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغضباني والوقف في القرآن خبث باطل وخداع كل مذبذب حيراني قل غير مخلوق كلام إلهنا واعجل ولا تكفي الإجابة أهل الشريعة أيقنوا بنزوله والقائلون بخلقه شكلاني وتجنب اللفظين إنك ليهما ومقال جهم عندنا سياني يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخواني وقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقضاني كن في أمورك كلها متوسقا عدلا بلا نقص ولا رجحاني واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني. الأول المبدي بغير بداية والآخر المفني وليس بفاني وكلامه صفة له وجلالة منه بلا أمد ولا حدثاني ركن الديانة أن تصدق بالقضى لا خير في بيت بلا أركاني الله قد علم السعادة والشقاوهما ومنزلتاهما ضداني لا يملك العبد الضعيف لنفسه رشدا ولا يقدير على خذلاني سبحان من يجري الأمور بحكمة في الخلق بالأرزاق والحرماني نفذت مشيئته بسابق علمه في خلقه عدلا بلا عدواني والكل في أم الكتاب مسطر من غير إغفال ولا نقصاني فقصد هديت ولا تكن متغاليا إن القدور تفور بالولياني دن بالشريعة والكتاب كليهما فكلاهما للدين واسطتاني وكذا الشريعة والكتاب كلاهما بجميع ما تأتيه محتفظاني ولكل عبد حافظان لكل ما يقع الجزاء عليه مخلوقاني ومرى بكتب كلامه وفعاله وهما لأمر الله مؤتمراني والله صدق وعده ووعيده مما يعين شخصه الأعياني والله أكبر أن تحد صفاته أو أن يقاس بجملة الأعياني وحياتنا في القبر بعد مماتنا حقا ويسألنا به الملكان والقبر صحا عيبه وعذابه وكلاهما للناس مدخران والبعث بعد الموت وعد صادق بإعادة الأرواح في وصراطنا حق وحوض نبينا صدق له عدد النجوم أواني يسطى بها السني أعذب شربة ويذاد كل مخالف فتاني وكذلك الأعمال يومئذ ترى موضوعة في كفة الميزاني والكتب يومئذ تطاير في الورى بشمائل الأيدي وبالأيمان والله يومئذ يجيء لعرضنا مع أنه في كل وقت داني والأشعري يقول يأتي أمره ويعيب وصف الله بالإتياني والله في القرآن أخبر أنه يأتي بغير تنقل وتداني وعليه عرض الخلق يوم معادهم للحكم كي يتناصف الخصماني والله يومئذ نراه كما نرى قمرا بدى بعد ثماني يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطاني يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولداني يوم عبوس قمطرير شره في الخلق منتشر عظيم الشاني وَالْجَنَّةُ الْعُلْيَا وَنَارُ جَهَنَّمَ مِنْ دَارَانِ الْخَصْمَيْنِ دَائِمَتَانِ يَوْمَ يَجِيءُ الْمُتَّقُونَ لِرَبِّهِمْ وَفْدًا عَلَى نَجْبٍ مِنَ الْأَقْيَانِ وَيَجِيءُ فِيهِ الْمُجْرِمُونَ إِلَى لَظَاهٍ لَمْ يَظُنّوا أَنَّهُمْ ودخول بعض المسلمين جهنما بكبائر الآثام والطغيان والله يرحمهم بصحة عقدهم ويبدلوا من خوفهم بأمان وشفيرهم عند الخروج محمد وطهورهم في شاطئ الحيوان حَتَّى إِذَا طَهُرُوهُنَّ لَكَادُوا يُظْهِرُونَ جَنَّاتِ عَدْنٍ وَهِيَ خَيْرُ الْجِنَانِ فَاللَّهُ يَجْمَعُنَا وَإِيَّاهُمْ بِمَا نَغْنَى مِنْ غَيْرِ تَعْذِيبٍ وَلَا هَوَانٍ وَإِذَا دُعِيتَ إِلَى أَدَاءِ فَرِيضَةٍ فَانشَقَّ وَلَا تَكُنْ فِي الْإِجَابَةِ واني قم بالصلاة الخمس وعرف قدرها فلهن عند الله أعظم شاني لا تمنعن زكاة مالك ظالم فصلاتنا وزكاتنا أختاني والوتر بعد الفرض آكذ شنة والجمعة الزهراء والعيداني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 إن التراوح راحة في ليله ونشاط كل عويجز كثلاني والله ما جعل التراوح منكرا إلا المجوس وشيعة الصلباني والحج مفترض عليك وشرطه أمن الطريق وصحة الأبداني كبر هديت على الجنائز أربعاً واسأل لها بالعفو والغفران إن الصلاة على الجنائز عندنا فرض الكفاية لا على الأعيان إن الأهلة للأنام مواقت وبها يقوم حساب كل زمان لا تفترن ولا تصم حتى يرى شخص الهلال من الورى اثنان متثبتان على الذي يريانه حران في نقليهما ثقتاني لا تقصدن اليوم شك عامدا فتصومه وتقول من رمضاني لا تعتقد دين الروافض إنهم أهل المحال وحزبه الشيطاني جعلوا الشهور على قياس حسابهم ولربما كملالنا شهراني ولربما نقص الذي هو عندهم واف وأوفى صاحب النقصاني إن الروافض شر من مَنْ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدواني حبوا قرابته وسبوا صحبه وجدلان عند الله منتقضاني فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسداني فئتان عقدهما شريعة أحمد بأبي وأمي ذانك الفئتان فئتان سانكتان في صبل الهدى وهما بدين الله قائمتان قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثباني وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمراني رجلان قد خلقا لنصر محمد بدمي ونفسي ذاني كالرجلاني فهما الذان تظاهرا لنبينا في نصري وهما له صهراني بِنْتَاهُما اسْمَا نِسَاءِ نَبِيٍّ وَهُمَا لَهُ بِالوَحْيِ صَاحِبَتَانِ أَبَوَاهُما اسْمَا صَحَابَةِ أَحْمَدَ يَا حَبَّ ذَ الْأَبَوَانِ وَالْبِنْتَانِ وَهُمَا وَزِيرَاهُ اللَّذَانِ هُمَا, هما لِفَضَائِلِ الْأَعْمَالِ مُسْتَبِقَانِ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 هي زوج خير الأنبياء وبكره وعروسه من جملة النسواني هي عرسه هي أنسه هي إلفه هي حبه صدقا بلا إذهاني أوليس والدها يصافي بعلها وهما بالروح الله مؤتلفاني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 ومضى وخل الأمر شورا بينهم في الأمر فاجتمعوا على عثماني من كان يسهر ليلة في ركعة وطرا فيكمل ختمة القرآن ولي الخلافة صهر أحمد بعده أعني علي العالم الرباني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 أكرم بفاطمة البتول وبعلها وبمنهما لمحمد سبطاني غصنان أصلهما برودة أحمد لله در الأصل والغصناني أكرم بطلحة والزبير وسعادهم وسعيدهم وبعابد الرحمني وأبي عبيدة ذي الديانة والتخى وامدح جماعة بيعة الرضواني قل خير قول في صحابة أحمد وامدح جميع الآل والنسواني دع ما جر بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التق الجمعاني فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكداهما في الحشر مرحوماني والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضاني والويل للركب الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على الأصياني وين لمن قتل الحسين فإنه قد باء من مولاه بالخسراني لسنا نكفر مسلما بكبيرة فالله ذو عفو وذوفراني لا تقبلن من التوارف كلما جمع الروات وخط كل بناني اروي الحديث المنتقى عن أهله سيما ذوي الأحلام والأسنان كبني المسيب والعلاء ومالك والليث والزهري أو سفياني واحفظ رواية جعفر بن محمد فمكانه فيها أجل مكاني واحفظني اهل البيت واجب حقي واعرف عليا اي عرفاني لا تنتقص ولا تذل في قدره فعليه تصل النار طائفتان احداهما لا ترتضي خليفه وتنص الاخرى الى ثاني ولعنز نادقة الجهالة إنهم أعناقهم ولت إلى الأذقان جحدوا الشرائع والنبوة وقتدوا بفساد ملة صاحب الإيوان لا تركنن إلى الروافض إنهم شتموا الصحابة دون ما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 إيماننا بالله بين ثلاثة عمل وقول واعتقاد جناني ويزيد بالتخوى وينقص بالردي وكلاهما في القلب يعتلجاني وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغياني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 علم النجوم وعلم شرع محمد في قلب عبد ليس يجثم عاني لو كان علم للكواكب أو قضى لم يهبط المريخ في السرطاني والشمس في الحمل المضيء سريعة وهبوطها في كوكب الميزاني وَالشَّمْسُ مُحْرِقَةٌ لِّسِتَّةِ أَنْجُمٍ لَّكِنَّهَا وَالْبَدْرُ يَنْخَسِفَانِ وَلَرُبَّ مَسْوَدَّةٍ وَغَابَ ضِيَاؤُهُمَا وَهُمَا لِخَوْفِ اللَّهِ يَرْتَعِدَانِ أُرِيدُ دَعَا لِمَن يَظُنُّ أَنَّ إِلَيْهِ مَا وَيَظُنُّ أَنَّكَ إِلَيْهِ رَبَّانِ يَا مَن يُحِبُّ الْمُشْتَرِي وَعَطَارِدًا وَيَظُنُّ أَنَّهُ لَهُ سَعَادَانِ لم يهبطان ويعلوان تشرفا وبوهج حر الشمس يحترقاني أتخاف من زحل وترج المشتري وكلاهما عبدان مملوكاني والله لو ملكا حياة أوفنا لسجدت نحوهما ليصطنعاني وليفسح في مدتي ويوسع رزقي وبالإحسان يكتنفاني بل كل ذلك في يد الله الذي ذلت لعزة وجهه الثقلاني فقد استوى زحل ونجم المشتن والرأس والذنب العظيم الشاني والزهرة الغراء مع مريخها وعطارد الوقاد مع إن قابلت وتربعت وتثلثت وتسدست وتلاحقت بقراني ألها دليل سعادة أو شقوة لا والذي برأ الورى وبراني من قال بالتأثير فهو معطن للشرع متبع لقول ثاني إن النجوم على ثلاثة أوجه فاسمع مقال الناقد الدهقاني بعض النجوم خلقوا نزينة للسماك الدر فوق ترائب النسواني وكواكب تهدي المسافر في الصرى ورجوم كل مثابر شيطاني لا يعلم الإنسان ما يقضى غدل إذ كل يوم ربنا في شاني والله يمطرنا الغيوث بفضله لا نوء عواء ولا دبراني من قال إن الغيث جاء بهنعة أو صرفة أو كوكب الميزاني فقد افترى إثماً وبهتاناً ولم ينزل به الرحمن من سلطاني وكذب طبيعة للشريعة ضدها ولقل ما يتجمع الضداني وإذا طلبت طبائعاً مستسلماً فاطلب شواضاً لارف الغدراني علم الفلاسفه الوات طبيعه ومعاد ارواح بلا ابدان لولا الطبيعه عندهم وفعالها لم يمشي فوق الارض من حيواني والبحر سر كل ما عندهم والشمس اول عنصر النيران والغيث أبخرة تصعد كلما دامت بهطل الواب للهتاني والراد عند الفيلسوف بزعمي صوت استكاك السحب في الأعناني والبرق عندهم شواض خارج بين السحاب يضيء في الأحياني كذباء رستيلاسهم في قوله هذا وأسرف أيما هذياني الغيث يفرغ في السحاب من السماء ويكينه ميكال بالميزاني لا قطرة إلا وينزل نحوها ملك إلى الآكام والفيضاني والرعد صيحة مالك وهو اسمه يزجي السحاب كسائق الأضعاني والبرق شوض النار يسجرها به زجر الحدات العيس بالقباني أفكان يعلم ذا رص تدبير من فردت به الجهتاني أم غاب تحت الأرض أم صعد السماء فرآ بها الملكوت رأي عياني أم كان دبر ليلها ونهارها أم كان يعلم كيف يختلفاني أم سار بطل بين نجومها حتى أرأى السيار والمتواني أم كان أطلع شمسها وهلالها أم هل تبصر كيف يعتقباني أم كان أرسل ريحا وسحابها بالغيث يهمل أيما هملاني بل كان ذلك حكمة الله الذي بقضائه متصرف الأزماني لا تستمع قول الضوارب بالحصى والزاجرين الطير بالطيراني فالفرقتان كذوبتان على القضى وبعلم غيب الله جاهلتاني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 والله أخبر أنها مسطوحة وأبان ذلك أيما تمياني أأحاط بالأرض لمحيطة علمهم أم بالجبال الشمخ الأكناني أم يخبرون بطورها وبعرضها أم هلهما في القدر مستوياني أم فجروا أنهارها وغيونها ماء به يروى صد العطشاني أم أخرجوا أثمارها ونباتها والنخل ذات الطلع والقنواني أم هل لهم علم بعد ثمانها أم باختلاف الطعم والألواني الله أحكم خلق ذلك كله صنعا وأتقن أيما إتقاني قل للطبيب الفيلسوف بذعامه إن الطبيعة علمها برهاني أين الطبيعة عند كونك نطفة في البطن إذ مشجت به أين الطبيعة حين عد تعليقة في أربعين وأربعين ثواني أين الطبيعة عند كونك مضوة في أربعين وقد مضل عدداني أترى الطبيعة صورتك مصورا بمسامع ونواظر وبناني أترى الطبيعة أخرجتك منكسا من بطن أمك وهي الأركاني أم فجرت لك باللباني ثديا فرضعتها حتى مضى الحولاني أم صيرت في والديك محبة فهما بما يرضيك مغتبطاني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 هو دين آدم والملائك قبله هو دين نوح صاحب الطوفان وله دعا هود النبي وصالح وهما لدين الله معتقدان وبه أتى لوط وصاحب مدين فكلاهما في الدين مجتهدان هو دين إبراهيم وبنيه معا وبه نجا من نفحة نيراني وبه حمى الله الذبيح من البلى لما فداه بأعظم القرباني هو دين يعقوب النبي ويونس وفلاهما في الله مبتلياني هو دين داود الخليفة وابنه وبه أذل له ملوك الجاني هو دين إحيى مع أبي وأمه نعم الصبي وحبذ الشيخاني وله دع عيسى بن مريم قومه لم يدعهم بعبادة الصلباني والله أنطقه صبيا بالهدى في المهد ثم سمى على الصبيان وكمال دين الله شرى محمد صلى عليه منزل القرآن الطيب الزاكر الذي لم يجتمع يوما على زلل له أبواني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 ولملة الإسلام خمس عقائد والله أنطقني بها وهداني لا تعصي ربك قائلا أو فاعلا فكلاهما في الصحف مكتوباني جمّل زمانك بالسكوت فإنه زين الحليم وسطرة الحيراني كن حلس بيتك إن سمعت بفتنة وتوق كل منافق فاتاني أدل الفرائض لا تكن متوانيا فتكون عند الله شر مهاني أدم السواك مع الوضوء فإنه مرضي الإله مطهر الأسناني سمي الإله لدى الوضوء بنية ثم استعذ من فتنة الولهاني فأساس أعمال الورانياتهم وعلى الأساس قواعد البنياني أسبق وضوءك لا تفرق شمله فالفور والإسباغ مفترضاني فإذا انتشقت فلا تبادق جيدا لكنه شم بلا إمعاني وعليك فرضا غسل وجهك كله والماء متبع به الجفناني واغسل يديك إلى المرافق مسبغا فكلاهما في الغسل مدخولاني وامسح برأسك كله مستوفياً والماء ممسوح به الأذنان وكذت مضمض في وضوئك سنة بالماء ثم تمجه الشفتان والوجه والكفان غسلك إليهما فرض ويدخل فيهما العظمان غسل اليدين لدى الوضوء نظافة أمر النبي بها على استحساني سيما إذا ما قمت في وسق الدجا واستيقظت من نوم كالعيناني وكذلك الرجلان غسلهما معا فرض ويدخل فيهما الكعباني لا تستمع قولاً ووافض إنهم من رأيهم أن تمسح الرجلاني يتأولون قراءة منسوخة بقراءة وهما منزلتاني إحداهما نزلت لتنسخ أختها لكنهما في الصحف مثبتتاني غسل النبي وصحبه أقدامهم لم يخترف في غسلهم رجلاني والسنة البيضاء عند أولنها في الحكم قاضية على القرآن فإذا استوت رجلاك في خفيهما وهما من الأحداث طاهرتاني وأردت تجديد الطهارة محدثا فتمامها أن يمسح الخفاني وإذا أردت طهارة لجنابة فلتخلع ولتغسل القدماني غسل الجنابة في الرقاب أمانة فأداؤها من أكمل الإيماني فإذا باتليت فبادرا بغسلها لا خير في متثبط كسلاني وإذا اغتسلت فكل جسم كذلك حتى يعم جميعه الكفاني وإذا عذنت الماء كن متيمما من طيب ترب الأرض والجدراني متيمما صليت أو متوضئا فكداهما في الشرع مجزيتاني والغسل فرض واتذلك سنة وهما بمذهب مالك فرضاني والماء ما لم تستح الأوصافه بنجاسة أو سائر الأدهاني فإذا صفى في لونه أو طعمه مع ريحه من جملة الأضواني فهناك سمي طاهرا ومطهرا هذان أبلغ وصفه هذاني فإذا صفى في لونه أو طعمه من حمأة الآبال والغاراني جاز الوضوء لنا به وطهورنا فاسمع بقلب حاضر يقضاني ومتى تمت في الماء نفس لم يجز منه الطهور لعلة السيلاني إلا إذا كان الغذير مرجرجا غدقا بلا كيل ولا ميزاني أو كانت الميتات مما لم تسل والماء قليل طاب للغسلان والبحر أجمعه طهور ماءه وتحل ميتته من الحيتان إياك نفسك والعدو وكيده فكلاهما لأذاك مبتدياني واحذر وضوءك مفرطا ومفرطا فكلاهما في العلم محذوران فقليل مائك في وضوءك خدعة لتعود صحته إلى البطلان وتعود مغسولاته ممسوحة فاحذر ورور المارذ الخواني وكثير مائك في وضوئك بضعة يدعو إلى الوسواس والهملان لا تكثرن ولا تقلل وقتصد فالقصد والتوفيق مصطحبان وإذا استطبت ففي الحديث ثلاثة لم يجزنا حجر ولا حجران من أجل أن لكل مخرج غائط شرجا تضم عليه ناحيتاني وإذا الأذى قد جاز موضع عادة لم يجز إلا الماء بالإمعاني نقض اللضوء بقبلة أو لمسة أو طول نوم أو بمسخ ثاني أو بولة أو غائط أو نومة أو نفخة في السر والإعلان ومن المذي أو الودي كلاهما من حيث يبدو البول ينحدراني ولربما نفخ الخبيث بمكره حتى يضم لنفخه الفخذاني وبيان ذلك صوته أو ريحه هاتان بينتان صادقتان والغسل فرض من ثلاثة أوجه دفق المني وحيضة النسوان إن زاله في نومة أو يقظة حالان للتطهير موجبتاني وتطهر الزوجين فرض واجب عند الجماع إذا التقى الفرجاني فكلاهما إن أنزلا أو أكسلا فهما بحكم الشرع يغتسناني واغسل إذا أمذيت فرجك كله والأنثيان فليس يفترضاني والحيض والنفساء أصل واحد عند انقطاع الدم يغتسلاني وإذا أعادت بعد شهرين الدمى تلك استحاضة بعد ذي الشهراني فالتغتسل صلاتها وصيامها والمستحاضة دهرها نصفاني فالنصف تترك صومها وصلاتها ودم المحيض وغيره لوناني وإذا صفى منها وأشرق لونه فصلاتها والصوم مفترضاني تقضي الصيام ولا تعيد صلاتها إن الصلاة تعود كل زماني فالشرع والقرآن قد حكما به بين النساء فليس يضطرحاني ومتى ترن فساء طهرا توتس الأولى فوية طهرها شهاني مسوا النساء على الرجال محرم حرثوا السباخ خسارة الحرثاني لا تلق ربك سارقا أو خائنا أو شاربا أو ظالما أو زاني قل إن رجم الزانيين كليهما فرض إذا زنيا على الإحصاني والرجم في القرآن فرض لازم للمحصنين ويجلد البكراني والخمر يحرم بيعها وشراؤها سيان ذلك عندنا سياني في الشرع والقرآن حرم شروبها وكلاهما لا شك متبعاني أيقن بأشراط القيامة كلها واسمع هديت نصيحتي وبياني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 واذكروا خروج فصيل ناقة صالح يسم الورى بالكفر والإيمان والوحي يرفع والصلاة من الورى وهما لعقد الدين واسطتان صل الصلاة الخمس أول وقتها إذ كل واحدة لها وقتان قصر الصلاة على المسافر واجب وأقل حد القصر مرحلتاني كلتاهما في أصل مذهب مالك خمسون ميلا نقصها ميلاني وإذا المسافر غاب عن أبياته فالقصر والإفطار مفعولاني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 لا تلتفت ما دمت فيها قائما واخشع بقلب خائف رهباني وكذا الصلاة غروب شمس نهارنا وعشائنا وقتان متصلاني والصبح منفرد بوقت مفرد لكن لها وقتان مفروداني فجر وإسفار وبين كليهما وقت لكل مطول متواني وارقب طلوع الفجر واستيقن به فالفجر عند شيوخنا فجراني فجر كذوب ثم فجر صادق ولربما في العين يشتبهاني والظل في الأزمان مختلف كما زمن الشتاء والصيف مختلفاني فقرأ إذا قرأ الإمام مخافتاً وسكت إذا ما كان ذا إعلاني ولكل سهو سجدتان فصلها قبل السلام وبعده قولاني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 والحمد فرض في الصلاة قراتها آياتها سبع وهن مثاني في كل ركعات الصلاة معادة فيها ببسملة فخذت بياني وإذا نسيت قراتها في ركعة فاستوف ركعتها بغير تواني اتبع إمامك خافضا أو رافعا فكلاهما فعلان محموداني لا ترفعا قبل الإمام ولا تضع فكلاهما أمران مذنوماني إن الشريعة سنة وفريضة وهما لذين محمد عقداني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 لا تدخلن إلى صلاتك حاقنا فالإحتقان يخل بالأركان بيت من الليل الصيام بنية من قبل أن يتميز الخيطان يجزيك في رمضان نية ليلة إذ ليس مختلط بعقد ثاني رمضان شهر كامل في عقادنا ما حله يوم ولا يوماني إلا المسافر والمريض فقد أتى تأخير صومهما لوقت ثاني وكذاك حمل والرضاع كلاهما في فطره لنسائنا عذراني عجل بفقرك والسحور مؤخر فكلاهما أمران مروباني حصن صيامك بالسكوت عن الخنى أطبق على عينيك بالأجفاني لا تمشي ذا وجهين من بين الورى شر البرية من له وجهاني لا تحسدا أحدا على نعمائه إن الحسود لحكم ربك شاني لا تسع بين الصاحبين نميمة فلأجلها يتباغض الخلاني والعين حق غير سابقة لما يقضى من الأرزاق والحرماني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 لا تخرجا على الإمام محاربا ولونه رجل من الحبشان ومتى أمرت ببضعة أو زلة فهرب بدينك آخر البلدان الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران لا تخل بمرأة لديك بريبة لو كنت في النساك مثل بناني إن الرجال الناظرين إلى النسى مثل الكلاب تطوف باللحماني إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثماني لا تقابلن من النساء مودة فقلوبهن سريعة الميلان لا تترك أحدا بأهلك خاليا فعل النساء تقاتل الإخوان واغض الجفونك عن ملاحظة النساء ومحاسن الأحداث والصميان لا تجعل النطلاق اهلك عرضه إن الطلاق لا اخبث الايمان ان الطلاق مع العتاق كلاهما قسمان عند الله منقوتان ان الطلاق مع العتاق كلاهما قسمان عند الله منقوتان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 لا تحقرن من الذنوب صغارها والقطر منه تدفق الخلجاني وإذا نذرت فكن بنذرك موفيا فالنذر مثل العهد مسؤولاني لا تشغلن بعيب غيرك غافلا عن عيب نفسك إنه عيباني لا تفني عمرك في الجدال مخاصما إن الجدال يخل بالأديان واحذر مجادلة الرجال فإنها تبعو إلى الشحناء والشنآن وإذا اضطررت إلى الجدال ولم تجد لك مهربا وتلاقت الصفاني فاجعل كتاب الله درعا سابغا والشرع سيفك وابد في الميدان والسنة البيضاء دونك جنة واركب جواد العزم في الجولان واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى فالصبر أوثق عدة الإنسان وطعا برمح الحق كل معاند لله در الفارس الطعاني واحمل بسيف الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جباني واحذر بجهدك مكر خصمك إنه كالثعل بالبري فر وغاني أصل الجدال من السؤال وفرعه حسن الجواب بأحسن التبياني لا تلتفت عند السؤال ولا تعد لفظ السؤال كلاهما عيباني وإذا غلبت الخصم لا تهزأ به فالعجب يخمد جمرة الإحساني وَلَ رُب مَنْهَزَمَ الْمُحَالِبُ آمِدًا ثمُ فَنَا فَسَطال الْفُررسَان وَسكُت إِذَا وَقَا الْخصصُم وَقعقَو فَلَ رُبَّّ مَاقَوكَ فيِي بَحْرَانِي وَلَ ربَّ مَا ضُحكَ الْخصصُومُ لِذَحْشَةٍ فَثْبُت وَلَا تَن فإذا أطالوا في الكلام فقل لهم إن البلاغة لجمت ببياني لا تغضبن إذا سئلت ولا تصح فكلاهما خلقان مذموماني واحذر مناظرة بمجلس خيفة حتى تبدل خيفة بأماني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 واخلع رداء الكبر عنك فإنه لا يستقل بحمله الكتفاني كن فاعلا للخير قوالا له فالقول مثل الفعل مقترناني من غوث ملهوف وشبعة جائع ودثار عريان وفدية عاني فإذا عملت الخير لا تمنن به لا خير في متمدح مناني أشكر على النعماء واصبر للبلى فكلاهما خلقان ممدوحاني لا تشكوا النبعلة أو قلة فهما لعرض المرء فاضحتاني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 وإذا بات ليت بعسرة فاصبر لها فالعسر فرض بعده يسراني لا تحش بطنك بالطعام تسمنا فجسوم أهل العلم غير سماني لا تتبع شهوات نَفْسِكَ مسرفا فالله يبغض عابدا شهواني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 حصن التداوي المجاعة والضمى وهما لفك نفوسنا قيداني أضمئ نهارك طر وفي دار العلا يوما يطول تلهف العطشاني حصن الغذاء ينوب عن شرب الدواسيما مع التقليل والإذماني إياك والغضب الشديد على الدواء فلربما أفضى إلى الخثلان دب الردواءك قبل شربك وليكن متألف الأجزاء والأوزان وتداوى بالعسل المصفى واحتجم فهما لدائك كله برآني لا تدخل الحمام شبعان الحشى لا خير في الحمام للشبعان والنوم فوق السطح من تحت السماء يفني ويذهب نظرة الأبدان لا تفن عمرك في الجماع فإنه يكس الوجوه بحلة اليرقاني أحذرك من نفس العجوز وبضعها فهما لجسم ضجيعها سقماني عنق من النسوان كل فتية أنفاسها كروائح الريحاني لا خير في صور المعازف كلها والرقص والإيقاع في القطباني إن التقي لربه متنزه عن صوت أوتار وسمع أغاني وتلاوة القرآن من أهل التقاسي ما بحسن شجن وحسن بياني أشهى وأوفى للنفوس حلاوة من صوت مزمار ونفر مثاني وحليله في الليل أطيب مسمع من نغمة النايات والعيدان أعرض عن الدنيا الدنية زاهدا فالزهد عند أولنها زهداني زهد عن الدنيا وزهد في الثنى طوبان من أمساله الزهداني لا تنتهب مالا ليتاما ظالما وادعي الربا فكناهما فسطاني واحفظ لجارك حقه وذمامه ولكل جار مسلم حقاني واضحك لضيفك حين ينزل رحله إن الكريم يسر بالضيفاني وَاصِلِ ذَوِي الْأَرْحَامِ مِنْكَ وَإِنْ جَفُّوا فَوِصَالُهُمْ خَيْرٌ مِنَ الْهِجْرَانِ وَاصْدُقْ وَلَا تَحْلِفْ بِرَبِّكَ كَاذِبًا وَتَحَرَّ وَفِيكَ كَفَّارَةُ الْأَيْمَانِ وَتَوَقَّى أَيْمَانَ الْغَمُوسِ فَإِنَّهَا تَدْعُو الدِّيَارَ بَلاغِعَ الْحِطَانِ حَدُّ النِّكَاحِ مِنَ الْحَرَائِرِ أَرْبَعٌ فَاطْلُبْ الدين والإحصان لا تمكحن محدة في عدة فنكاحها وزناؤها شبهان عدد النساء فرائض أربع لكن يضم جميعها أصلان أطليق زوج داخل أو موته قبل الدخول وبعده سياني وَحُدُودُهُنَّ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْرَأٍ أَوْ أَشْهُرٍ وَكِلَاهُمَا جِزْرَانِ وَكَذَاكِ عِدَّةُ مَنْ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا سَبْعُونَ يَوْمًا بَعْدَهَا شَهْرَانِ عِدَّةُ الْحَوَامِلِ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ فَنَ وَضْعُ الْأَجِنَّةِ صَارِخٌ وكذاك حكم السقط في إسقاطه حكم التمام كلاهما وطعاني من لم تحط أو من تقل صحيضها قد صح في كلتيهما العدداني كلتاهما تبقى ثلاثة أشهر حكماهما في النص مستوياني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 فلتنكح زوجيهما عن غبطة ورضا بلا دلس ولا عصياني حتى إذا امتزج النكاح بدلسة فهما مع الزوجين زانيتاني إياك والتيس المحلل إنه والمستحل لردها لعن النبي محللا ومحللا فكلاهما في الشرع ملعوناني لا تضربا أمة ولا عبدا جنا فكلاهما بيديك مأسوراني أعرض عن النسوان جهدك وانتد بالعناق خيرات هناك حساني في جنة طابت وطاب نعيمها من كل فاكهة بها زوجاني أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرماني غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقياني أُصِرَتْ بِهَا لِلْمُتَّقِينَ كَوَاعِبًا شُبِّهَ النَّبِيلُ ياقُوتٍ وَالْمَرْجَانِ بِيضُ الْوُجُوهِ شُورُهُنَّ حَوَالِقٌ حُمْرُ الْخُدُودِ عَوَاتِقُ الْأَجْفَانِ فُلْجُ الصُّغْرِ إِذَا بَتَسَّمَ ضَاحِكًا هَيْفُ الْخُضُورِ نَوَاعِمُ خضر الثياب سديهن نواهد صفر الحلي عواطر الأرداني طوبى لقومهن أزواج لهم في دار عدن في محل الأماني يسقون من خمر لذيذ شربها بأنام للخدام والولداني لو تنظر الحوراء عند وليها وهما فويق الفرش متكآني يتنازع عن الكأس في أيديهما وهما بلذة شربها فرحاني ولربما تسقيه كأسا ثانيا وكلاهما برضا بها يتحدثاني على الارائك خلوة وهما بثوب الوصل مجتملان اكرم بجنات النعيم واهلها اخوان صدق ايما اخواني جيران رب العالمين وحزب اكرم بهم في صفوة الجيران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 وخواتم من عسجد وأساور من فضة كسيت بها الزنداني وطعامهم من لحم طير ناعم كالبخت يطعم سائر الألواني وصحافهم ذاب ودر فائق سبعون ألفا فوق ألف خواني إن كنت مشتاقا لا كلفا بها شوقا الغريب لرؤية الأوطاني كن محسنا فيما استطعت فربما تجزعني الإحسان بالإحساني وعمل لجنات النعيم وطيبها فنعيمها يبقى وليس بفاني أدم الصيام مع القيام تعبدا فكلاهما عملان مقبولان قم في الدجا واتل الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهاني فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى الأكفاني يا حب ذا عينان في وسق الدجا من خشية الرحمن باكيتاني لا تقذفن المحصنات ولا تقل ما ليس تعلمه من البهتاني لا تدخلن بيوت قوم حضر إلا بنحنحد أو استئذاني لا تجزعن اذا دنتكم مصيبه ان الصبر ثوابه ضعفاني فاذا بت وليت بنكبه فاصبر لا الله حسبي وحده وكفاني وعليك بالفقه المبين شرعنا وفرائض الميراث والقران علم الحساب وعلم شرع محمد علمان مطلوبان متبعان لولا الفراء ضباع ميراث الورى وجرى خصام الولد والشيبان لولا الحساب وضربه وكسوره لم ينقسم سهم ولا سهماني لا تلتمس علم الكلام فإنه يدعو إلى التعطيل والهيمان لا يشح بالبدعي إلا مثله تحت الدخان تأجج النيران علم الكلام وعلم شرع محمد يتغايران وليس يشتبهاني أخذوا الكلام عن الفلاسفة الأولى جحدوا الشرائع غرة وأماني حملوا الأمور على قياس عقولهم فتبلدوا كتبلد الحيراني لا تفتكر في ذات ربك واعتبر فيما به يتصرف الملواني والله ربي ما تكيف ذاته بخواطر الأوهام والأذهان أمرر أحاديث الصفات كما أتت من غير تأويل ولا هذيان هو مذهب الزهري ووافق مالك وكلاهما في شرعنا علماني لله وجه لا يحد بصورة ولربنا عينان ناظرتاني وله يدان كما يقول إلهنا ويمينه جلت عن الأيماني كلتا يدي ربي يمين وصفها وهما على الثقلين منفقتاني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 فيقول هل من سائل فأجيبهم فأنا القريب أجيب من ناداني حاش الإله بأن تكيف ذاته فالكيف والتمثيل منتفياني والأصل أن الله ليس كمثله شيء تعالى الرب ذو وحديثه القرآن وهو كلامه صوت وحرف ليس يفترقاني لسنا نشبه ربنا بعباده رب وعبد كيف يشتبهاني فالصوت ليس بموجب تجسيمه إذ كانت الصفتان تختلفاني حركات ألسلنا وصوت حلوقنا مخلوقة وجميع ذلك فاني وكما يقول الله ربي لم يزل حيا وليس كسائر الحيواني وحياة ربي لم تزل صفة له سبحانه من كامل ذشاني وكذاك صوت إلهنا ونداؤه حقا أتى في محكم القرآن وحياتنا بحرارة وبرودة والله لا يعزى له هذاني وقوامها برطوبة ويبوسة ضدان أزواج هما ضداني سبحان ربي عن صفات عباده أو أن يكون مركبا جسداني إني أقول فأنصط لمقالتي يا معشر الخلطاء والإخواني إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشباني هو قول ربي آيه وحروفه ومذادنا والرق مخلوقاني من قال في القرآن ضد مقالتي فلعنه كل إقامة وأذاني هو في المصاحف والصدور حقيقة أيقن بذلك أيما إيقاني وكذا الحروف المستقر حسابها عشرون حرفا بعدهن ثماني هي من كلام الله جل جلاله حقا وهن أصول كل بياني حاء وميم قول ربي وحده من غير أنصار ولا أعواني يا أشعريت هل شعرتم أنني رمد العيون وحكة الأجفاني أنا في كبود الأشعرية قرحة أرض فأقتل كل من يشناني ولقد برزت إلى كبار شيوخكم فصرفت منهم كل من ناواني وَقَلَبَتِ الأَرْضُ حِجَاجَهُمْ وَنَثَرَتْهَا فَوَجَدتُهَا قَوْلًا بِلَا بُرْهَانِ وَاللَّهُ أَيَّدَنِي وَثَبَّتَ حُجَّتِي وَاللَّهُ مِنْ شُبُهَاتِهِمْ نَجَّانِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُهَيْمِنِ دَائِمًا حَمْدًا يُلَقِّحُ فِطْنَتِي وَجَنَانِي أحسبتم يا أشعرية أنني ممن يقعقع خلفه بشناني أفتسطر الشمس المضيئة بالسهى أم هل يقاس البحر بالخلجاني أزعمتم أن القرآن عبارة فهما كما تحكون قرآناني إيمان جبريلا وإيمان الذي ركب المعاصي عندكم سياني هذا الجوير والعريض بزعمكم أهما لمعرفة الهدى أصلاني من عاش في الدنيا ولم يعرفهما وأقروا بالإسلام والفرقاني أفمسلم هو عندكم أم كافر أم عاقل أم جاهل أمواني عطلتم السبع السماوات العلا والعرش أخليتم من الرحمن وزعمتم أن البلاغ لأحمد في آية من جملة القرآني هذه الشقاق شق والمخارف والهوى والمذهب المستحدث الشيطاني سميتم علم الاصول ضلاله كسم النبي ذي خمره الادنان ونعت محارمكم على امثالكم والله عنها يصانني ويحماني انيا تصمت بحبل شرع محمد وعضدته بنواجد الاسنان انا تمرة الاحباب حنظله العداء انا في حلق من عاداني وانا المحب لاهل سنه احمد وانا الاديب الشاعر القحطاني سل عن بني قحطان كيف فعالهم يوم الهياج إذا التقى الزحفاني سل كيف نثرهم الكلام ونظمهم وهما لهم سيفان مسلولاني نصروا بألسنة حداد سلق مثل الأسنة شرعت لطعاني سلعنهم وعند الجدال إذا التقى منهم ومن أضدادهم خصماني نحن الملوك بن الملوك وراثة أسد الحروب ولا النثاب زواني يا أشعرية يا جميع من ادعى بدعا وأهواء بلا برهاني جاءتكم سنية مأمونة من شاعر ذرب اللسان معاني خرز القوافي بالمدائح والهجة فكأن جملتها لدي عواني يهوي فصيح القول من لهواته كالصخر يهبط من ذراك أهلاني إني قصدت جميعكم بقصيدة هتكت سطوركم على البلدان هي للرافض ضرة عمرية تركت رؤوسهم بلا آذان هي للمنجم والطبيب منية فكلاهما ملقان مختلفان هي في رؤوس المارقين شقيقة ضربت لفرق صداعها الصدغاني هي في قلوب الأشعرية كلهم صاب وفي الأجساد كالسعداني لكن لأهل الحق شهد صافيا أو تمر يثرب ذلك الصيحان وأنا الذي حبرتها وجعلتها منظومة كقلائد المرجاني ونصرت أهل الحق مبلغ طاقتي وصفعت كل مخالف صفاني مع أنها جمعت علوما جمة مما يضيق لشرحها ديواني أبياتها مثل الحدائق تجتنا سمعا وليس يملهن الجاني وكأن رسم صطورها في طرسها وشي تنمقه أكفواني والله أسأله قبول قصيدتي مني وأشكره لما أولاني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 رحيم الاله صداك يا قحطاني مع تحيات تسجيلات شورت للانتاج والتوزيع الاسلامي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته